وَأُلَائِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْبَئٍ بِالْإِيمَانِ وَقَلْبُهُ مُطْبَئٍ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ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 القاطعون، ثم إن ربك للذين هادوا من بعد ما فتنوا ثم داهدوا وصبروا، ثم داهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم